بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء صفحة 108 الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء الشريعة ولسان العرب المقصود من هذا الشرط هو الشرط الشرعي لأن الشرط يكون عقليا ويكون عاديا ويكون لغويا ويكون شرعيا يعني ينقصب إلى هذه الأقسام الأربعة والمراد من الشرط في هذا هو الشرط الشرعي والشرط الشرعي مثل شروط الصلاة مثل شروط الزكاة وشروط الصيام وشروط البيع يعني شروط العقود عموما وليس المراد الشروط في العقود لا المقصود شروط العقود وتعريف الشرط على هذا الأساس يقال فيه وهو ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فمن أراد الصلاة وهو على غير طهارة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن لو توضأ وهو الشرط لا يلزم بأن يقال له لا بد أن تصليه ما دمت توضأت فلا بد أن تصليه فهو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط المراد هنا أما الاستثناء الاستثناء المقصود من أسلوب موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في لغة العرب لكن المقصود هنا هو الاستثناء المتصل لأن فيه استثناء منقطع وفي استثناء متصل إذا كان ما بعد أداة الاستثناء من جنس ما قبلها فهذا يكون متصلا كما في قوله تعالى فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فخمسون عاما من جنس السنين التي قبل أدات الاستثناء هذا هو الاستثناء المراد هنا هو يريد أن يفرق بين قاعدة الشرط بالمعنى الذي سمعتموه وقاعدة الاستثناء بالمعنى الذي سمعتموه يعني هما قاعدتان قاعدة الشرط الشرعي وقاعدة الاستثناء وذكر هنا فروق ذكر هنا فروق الفرق الاول أن الشرط يجوز فيه خروج المشروط بكليته ومثال ذلك أن يقول شخص وعنده أربع نساء يقول نسائي طوالق إن دخلنا الدار فلا تدخل واحدة منهن ما تدخل واحدة منهن وبناء على ذلك. فإن الطلاق لا يقع فهنا شرط ومشروط فهنا شرط ومشروط وبالنظر إلى أن المسبب لم يتحقق فإن السبب أيضا لا يعتبر الاستثناء الاستثناء لا يجوز فيه ذلك الاستثناء لا يصح لا يجوز فيه ذلك فلا يصح أن تقول عندي له عشرة إلا عشرة لا يصح أن تقول عندي له عشرة إلا عشرة فإذا قلت هذا الكلام ثبت عشرة ثبت في دمتك عشرة لأن استثناء الكلي لا يجوز لكن استثناء البعض عندي له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة هذا ما في ما في مانع من هذا هذا فرق الفرق الآخر ذكره هنا لأن يقول هنا يقول إن الشرط لا ي... هذا الفرق الثاني إن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في زمان ويجوز في الاستثناء ويقول هنا الفرق الثاني أن الشخص لو قال من قال إن دخل داري أحد أعطيته درهما ثم بعد شهر أو شهرين أو سنة قال أنا قصدت بالأحد هنا قصدت به فلان قصدت به فلان فهو هنا يقول لا يجوز تأخير النطق به في زمان يعني ما يكون في فاصل بين مراده من الشرط وبين صيغه الشرط وبين صيغه الشرط لكن يقول يجوز في الاستثناء يجوز في الاستثناء يعني يجوز انك مثلا تقول عندي له عشرة بعد شهرين ثلاثة اشهر اربعة شا سنة سنة قلت الا ثلاثة او الا ريالان فهذا قصده ان الشرط ما يكون فيه فاصل زمني بخلاف الاستثناء فانه فانه يكون في فاصل زمني الشرط قد يكون مثلا في عقب جمل متعاطفة ويكون فيه قيد في الآخر في الأخيرة هل هذا القيد يرجع إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة هو هنا يقول إن الشرط والاستذنى يعم جميع يقول. فقد باين الشرط الاستثناء في هذه الأحكام ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء فإذا قال شخصا إن دخل بنو تميم ويجيب له كم قبيلة ثم قال في الآخر أكرمهم الإكرام هذا تجدون أنه ينعطف إلى جميع الجمل السابقة يعني يكرم جميع الجهال الأشخاء أو الذين دخلوا كلهم أو قال إن دخل فلان ودخل فلان وإلى آخره المهم أن القيد الأخير هذا يرجع إلى جميع الجمل بخلاف الاستثناء فإنه لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة هذه ثلاثة فروق بين الشرعي وبين الاستثناء وتقرؤون ما كتبه المؤلف الفرق السادس بين, و... بين قاعدتي توقف الحكمي على سببه وتوقفه على شرطه هذا يحتاج إلى معرفة السبب الشرط تقدم تعريفه لأن الشرط المقصود هنا هو الشرط الشرعي وتقدم تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يلزم السبب السبب الشرعي هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هو الآن يريد أن يفرق يقول كيف أنا أعرف أن هذا سبب وهذا شرط فمثلا عندنا الحول، وعندنا النصاب. إذا نظرنا إلى الحول في الزكاة، وجدنا أن كون له أثر لا يرجع إلى ذاته، يكون له أثر. هذا ما يرجع إلى ذاته وإنما لأمر خارج أما السبب فتأثيره من ذاته ومعنى كونه من ذاته أنه وعاء للحكمة بخلاف الشرط الشرط لا يكون وعاء للحكمة ولكن السبب يكون وعاء للحكمة فإذا نظرنا إلى اشتراط الحول، وجدنا أن الشرط هنا لا يعني ما في ما يشمل على حكمة. لكن إذا نظرنا إلى النصاب، إذا نظرنا إلى النصاب، وجدنا أن النصاب وجوب الزكاة في النصاب من أجل اشتماله على نعمة الغناء. فالشرط ما ما يشتمل على نعمة غنى لكن السبب وهو النصاب هذا فيه حكمة وجوب الزكاة وهو أن هذه الزكاة في مقابل النعمة التي أنعم الله بها على هذا الأبد وفرض أن المال ملايين الريالات ولا المهم أن هذا فهنا يريد أن يفرق كي... أنت لا, ت... لا... لا... لا تتمكن من ربط الحكم بشرطه وربط الحكم بسببه إلا إذا عرفت الفرق بين الشرط والسبب. وقد ذكرت لك تعريف الشرط من الناحية الشرعية ومثاله والشرط من... والسبب من الناحية الشرعية ومثاله وبهذا تستطيع. أن تميز بين الشرط والسبب في مواردهما في السريعة الفرق الذي بعد هذا الفرق السابع بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل المجتمعة المقصود من العلة هنا هي مناط للحكم مناط للحكم لكن هذا المناط قد يكون مركبا من اوصاف هذا المناط قد يكون مركب من اوصاف ولكن كل وصف لا يكفي بمفرده ان يكون علة مثل القتل هذا العمد العدوان هذه ثلاث صفات كل صفة منها يقال عنه إنه جزء عل لأنك لو أخذت القتل بمفرده ما صار مناطا للقصاص ما صار مناطا للقصاص هذه الأجزاء أي جزء منها تأخذه بمفرده يقال عنه إنه جزء علة لكن هذه الأوصاف الثلاثة مجموعها يعبر عنه بأنه علة ولا يقال عنه إنه علل لأننا سميناه علة وإن كان مركبا من عدة صفات وهكذا العلة الموجودة في الشريعة إذا كانت مركبة من أوصاف فإنك تطلق على كل وصف منها بأنه جزء علة العلل يعني من الأمور في الشريعة أن الحكم الواحد قد يعلل بعلل كثيرة وكل علة منها موجبة للحكم فإذا نظرنا إلى نواقض الوضوء وجدنا أن كل ناقض من النواقض عله بمفرده بحيث أن هذا الناقض إذا وجد أوجب الطهارة للصلاة وقد تجتمع كل هذه النواقض عند الشخص تجتمع هذه النواقض عند الشخص ويتوضأ فقد يت لوجود ناقض واحد أو ناقضين أو ثلاثة أو أربعة لكن كل ناقض منها نسميه علة بمفرده فهذه هذا هو الفرق بين أجزاء العلة للحكم وبين العلل المجموعة للحكم فالأجزاء لا يصح إفراد جزء منها مناطا للحكم والعلل يصح إفراد علة منها لتكون مناطا للحكم ويمكن أن تجتمع أما أجزاء العلة فلا يصح اعتبارها إلا إذا كانت مجتمعا هذا هو المقصود وتقرأون اللي يقرأه علشان تظهر له يمكن الفرق الثامن بين قاعدتي جزئي العلة والشرط ذكاء العلة يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لذاتها الشرط يلزم من وجوده الوجود يلزم من عدم قصد يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا موجود ولا عدم فصار فيه لبس بين الشرط من ناحية العدم وبين العلة من ناحية العدم فهو يريد أن يفرق كيف أعرف أن هذه علة وأن هذا جزء أن هذا جزء علة وأن هذا شرط الفرق بينهما هو أننا إذا نظرنا إلى الشرط وجدنا أنه يشتمل على معنى في غيره وأن جزء العلة يشتمل على معنى في نفسه مثل الآن القتل العمد العدوان أي جزء من أجزاء العلة هذا فيه حكمة هذه الحكمة يعني مسألة القصاص الحكمة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يأولي يا الألباب فكون إن القصاص يترتب عليه نكاية القتل وبعد الناس عن التعدي هذا هذه الأجزاء الثلاثة كل جزء منها له نصيبه فتبين من هذا أن العلة معناها في نفسها يعني حكمة التشريع وأن الشرط معناه في غيره الفرق التاسع وهو الأخير في هذا الدرس الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع المقصود بالشرط هنا هو الشرط السابق الشرط الشرعي والمانع تعريف من جهه الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ما يلزم من وجوده العدم <تصفيق> الآن إذا نظرنا إلى الشرط إذا إذا الشرط وجدنا أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن المانع المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فمثلا الحيض إذا وجد الحيض هو صار مانع صار مانع من الوطن ومانع من الصلاة ومانع من الصيام ومانع من قراءة القرآن ومانع من الطواف إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة عليه فهو مناط واحد لكن ترتب عليه الامتناع عن عدة أمور. إذا نظرنا إلى المانع في تأثيره للأحكام، هل هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ آه،, آه. هل هو أمر وجودي ولا عدمي؟ وجودي، وجودي لأن الحيض موجود. فالمنع منظور فيه من جانب الوجود. على هذا الأساس، هل الأصل في المانع الوجود ولا الأصل في المانع العدم؟ هل الأصل في المانع الوجود أو الأصل في المانع العدم؟ آه، الوجود. الاصل في المانع الوجود لان ما يأثر الله اذا كان موجود الاصل في المانع الوجود لكن الاصل في الشرط العدم الانسان اذا اراد ان يصلي ولا يدري هل هو على طهارة ام لا يعني حصل عنده شك هل يدخل في الصلاة ولا يتوضى هذا هو على هذا الاساس الاصل في الشرط العدم الاصل في الشرط العدم والأصل في المانع الوجود هذا هو الفرق بينهما والحمد لله وذكر هنا أذكر لكم أيضا ذكر هنا أن المانع ينقسم ثلاثة أقسام المانع ينقسم ثلاثة أقسام يعني من ناحية تأزيره القسم الأول ما يكون ما يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار فالرضاع الرضاع مانع من ابتداء النكاح يعني امرأة ارضعت بنت لا يجوز لابن هذه المرأة ان يتزوج هذه البنت فهذا مانع ابتداء ونفس الرضاع يمنع الاستمرار لو عقد له على بنت عمرها سنة مثلا وأرضعتها أمه وأرضعتها أمه فهل نقول إن عقد النكاح يلغى ولا نقول الرضاع ما يضر ها يلغى فهذا مانع للمانع الابتداء ومانع الاستمرار أيضا هذا هو القسم الأول الثاني ما يمنع الابتداء ما يمنع القسم الثاني ما يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره القسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء الحكم دون استمراره الرجل عندما يطلق امرأة هل تعتد ولا ما تعتد؟ أه؟ تعتد يعني على حسب اختلاف العدد إذا كانت حامل إذا كانت حائض إذا كانت آيسة إذا كانت صغيرة لأن الهدف من هذا هو استبراء ماذا؟ هو استبراء الرحم هل يجوز لشخص أن يتزوجها قبل استبراء الرحم أو لا يجوز ما يجوز هو هذا المقصود, هذا المقصود لكن رجل تزوج امرأة ومشت معه وجاء واحد من الفاسدين ووقع عليها بالحرام وقوعه عليها بالحرام له جانبان الجانب الأول أنه لا بد من استبراء الرحم حتى لا يختلط ماء الزوج بماء هذا الرجل الأجنبي يعني يتأكد أن هذا ان, ان, أن هذا الرحم خال من ماء هذا الرجل يعني ما حملت به الجانب الثاني هذا الاستبراء هل يمنع استمرار النكاح أو يقطع النكاح؟ لأن فيها فيه, فيه الانظاهرة عند بعض الناس أن المرأة إذا زنت خرجت من ذمة زوجها، يعني لا يجوز له أن ما تكون زوجة، هذا يقرر بأن هذا الاستبراء لا يمنع استدامة النكاح، لكن لا بد من لا بد من الاستبراء. وهذا يقال عنه يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء, ابتداء الحكم دون استمراره والثالث يقول إنه مختلف فيه يعني هل يلحق بالأول ولا ما يلحق به وأضرب لكم شيء من الأمثلة على هذا الشخص عندما يكون في البر وعنده ماء ماذا يفعل إذا أراد أن يصلي ها؟ عنده ماء في سيارته ماذا يفعل يتوضى عادم للماء ماذا يفعل يتيمم صلى بتيممه حتى انتهت الصلاة النوع الأول من الفروع ما هو معنى هنا النوع الثاني من الفروع ما هو معنى اللي معنى النوع الثالث النوع الثالث تيمم فلما صلى ركعة من الصلاة أنزل الله عليه مطرا من السماء فماذا يعمل هل عدم الماء مانع للابتداء وإلا, نع... وإلا لما وجد في الأثناء منع الاستمرار ها هل نقول له ما دام أن الله أنزل الماء فتوضأ وبدأ صلاتك من جديد أو نقول استمر في الصلاة ما دمت تيممت استمر في الصلاة هذه ال... هذا القسم الثالث هو موضوع لهذا النوع وفيه قاعدة من قواعد إبن رجب في هذا الموضوع لأن فيه قاعدة في نص في هذا الموضوع ويعبر عنها بقاعدة أخرى هل العبرة بالحال أو بالمال. هل العبرة بالحال لأن الحالة عندنا أنه عادم للماء حينما حينما بدأ الصلاة لكن المآل وجد الماء قبل الانتهاء من ماذا من الصلاة فهل نقول العب... إن قلنا العبرة بالحال قلنا يكمل صلاة بتيممه وإن قلنا العبرة بالمآل قلنا ما دام نزل الماء فإن صلاته غير, ص... غير صحيحة ولا بد أن يتيغتذ... يتو... يتوضى ويستأنف الصلاة من جديد وهكذا جميع الفروع التي لهذا القسم يعني فيه خلاف فيه من نظر إلى أن العبرة بالحال وفيه من نظر إلى أن العبرة بماذا بالمآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا كان فيه أسئلة ممكن أن نجاوب عليها ما عندي هنا. لا وصلت إن شاء الله درجة الترجيح أعلم كل واحد يرجح لنفسه لكن أنا لو حصل علي ما دام الماء موجود وأنا ما صليت إلا